صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض إنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليرى Pani przewodnicząca komisji, pani komisarz, pani ياك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر